بسم الله الرحمن الرحيم اسم لا ريب فيه من الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة مما رزقناهم نصرهن عليهم وليرهن الذين بما يؤمنون بما انزل وبالآخرة هم يوطنان أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم النفلحان إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أن لم تنذرهم لا أؤمنان ختم الله على أقلوبهم وعلى أسمعهم وعلى أرصارهم إشاء ومن الناس من يقول آمنا يا بي لا يبيع من آشر وعاهم بمؤمنين الله مرضا ولهم عذاب وإذا كيل لهم لا تفسدوا في الأرض قادوا إلا ما نحن مشرحون ألا إنهم هم, هم يخبروا ولا كلا يشعرون وإذا كيل لهم آمنوا كما آمنوا يا أم أمنوا كما آمن, آمن الصفهاء ألا إنهم يعلمون وإذا آمَنُوا الذين آمنوا قالوا رَبِّنَا نَرْجُوعُ وَإِلَهُنَا إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۖ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ ۖ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَإِلَىٰ أَصْحَابِ الْجَنَّةِ مَا أَصْحَابُ الْجَنَّةِ ۖ إِنَّهُمْ فِي عِندِ مثلهم تمثلي لستوحل نارات فلوما أضاءت ما حوله لهب الله بنورهم لهب الله بنورهم وترتخل خلومات المصران صم بطن عموصهم أعجعون أو كصيد السماء فيه ظلمات ورعد ويعلون أصابعهم في آذانهم من الصوائف حجر الموت والله مقيط بالكافرين لكادوا البرق يحطبوا بصارهم كلما رضا لهم مشوا فيه وإذا آروا عليهم طعموا ولو شاء الله لذهب إن الله على كل شيء قدير يا أيها سعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم <تصفيق> الذي خلقكم والذين من قرركم لعلكم تتكون الذي زعلكم الأرض خراشا والسماء بماءا وأنزل من السماء لها فأخرج به من الثمرات وقال لكم فلا تيألون لله أن تأذنون وأنكم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا مما نزلنا على عبدنا تأتوا بسرعة من مثله كنون دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولم تفعلوا فاتقوا النار التي وطوبها الناس والحجارة والحجارة وعدت للفاخرين ومشروا النار وعملوا الصالحات لهم تجري كلما عزقوها من ثمرة رزقا قالوا خال الذي عزقنا من قبر عطوبه مدشارها ولكن فيها أزعى من وهم فيها خالدون إن الله لا يستحي أن يضرر مثلا ما بعوبة فما خوفها فأمن مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ عَلَى نَفْسِهِ وَيَحْمِلُ أَثْقَالَهُ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ عَلَى نَفْسِهِ وَيَحْمِلُ أَثْقَالَهُ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ الذين ينقذون عهدى الله من بعد ميثاقه من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يرسل أن يرسل في الأرض أولئك هم يخاصرون كيف تجهرون بالله وكنتم ألواتاً وفاحياتاً وأنه ميتكاً ثم يحييكاً ثم وَلَمْ يَخْلُقْ ثَلَاثَةً فِي الْأَرْضِ أَنْ يَعْلَمَ اسْتَوَاءَ السَّمَاءِ وَالسَّمَاءَ تَنَزَّلُ إِلَى السَّمَاءِ فَتَسَاوَى فِي الْمَسَارِعِ السَّمَاوَاتِ وَهُوَ لِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ وَأَنْزَلَ رَبُّكَ الْمَلَائِكَةَ في مِنْ جَنَّاتِ في الْأَرْضِ شَرِيفَةً قُلْ أَتَجْعَلُ فِيهَا وَأَشْهِدُ الذِّيْنَ وَأَشْهَدُ صَدَقَهُ وَمُقَدِّسُ لَهُ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ كل عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي أن بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ثُمَّ عَلَى الْمَلَائِكَةِ وَعَلَى حِفْظِ صَارِعِ لَهُ وقال ان من نزلوا باسماءها اولئك الصالحين قال سبحان الله ما علمنا ما علمتنا ان منك امين الحكيم قال يا خالد فلما أنبعهم بأسمائهم <تصفيق> قال ألم أقول لكم أعلم غير السماوات والأرض والأرض وأعلم ما تهدون وما كنتم تفطنون وإن من وقلنا يا هذا نسكن أنت وزوجك الجملة وقلنا كم هي أرادا حيث ولا تقربا هذه السجرة ولا تقربا هذه السجرة فتكون عمن الظالمين فأذن له للسيطان عنها فأحرجهما لما كان فيه وقلنا اهدتوا بعضكم لبعض ما دون ولكم في الأرض اشتقر ومتاع الهرحيم فتلق آبا لربه كلمات فتاب عليه إنه هو التوى الرحيم قلنا احبطوا منها جميعا فإنما جاتيا لنكن فَإِنَّ يَوْمَئِذٍ مِّنْ قَوْمٍ سَنُطَّعِدُهُمْ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ فِيهَا خَالِدُونَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِلَى الْكُرُهَيَاتِ الَّتِي أَنَا وَأَوْصُوا أَهْلَهُ وَأَوْصُوا أَهْلَهُ وَإِيَّاهُ يَحَذَرُونَ وَأَن لَّيْسَ الصَّدَقَةُ لِمَنَاعَتُهُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى الْحَقِّ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّاهُ يَفْتَرُونَ وَلَا تَبْسُطُوا الْحَقَّ فِي الْبَيَاعِ الْحَقَّ أَن تَعْلَمُونَ فَاتَّقُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ سَأَمُرُ نَاسِي مِن بَيْنِكُمْ أَن يُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ إِذَا اطْمَأَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ الذين يغلل أنهم ملاقوا ربهم وأنهم فلي راجعانا يعلم إسرائيل الخروج التي أنعمت عليكم التي أنعمت عليكم وأني قبلتهم على العالمين من لا ولا يقض منها شفاعة ولا يؤخذ منها ولا هم ينصرون وإذ نجعناكم من آلث العناسون لكم سوء العذاب يذبقون بلاءكم يذبقون بلاءكم ويستحيون رساءكم وفي ذلك بلاء وإن بكم البحر ثم وأنتم وَإِذْ شَقَقْنَا لَكَ الْبَحْرَ فَأَنجَيْنَاكَ وَالْمُؤْمِنِينَ إِذْ يَعْصُونَكَ رَغْمَ أَن كَانُوا شَدَّاعُونَ وَأَوْحَيْنَا مُوسَى أَنْ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ أعفونا عنكم لعل ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ولنتم أمانفسكم باتخاذكم العجل باتخاذكم العجل فتربوا إلى بارئكم فاقتلوا ذلكم صيب لكم عن دبائيكم فتاب عليكم انه هو التواب الرحيم وإن قلتم يا عمسى لن لك حتى نرى الله جفرة فأخذتكم الصالحة وأنتم تانعون ثم بأكناكم من بعد من والله لا اله الا الله والله لا اله الا الله والصلوا قلوب الطيبات رزقناكم وما ظلم الله ولا شيء كان ان شسنا الله واذ قلنا لهذه القرى تتخله من سيحييكم سيدي سيدي وادخلوا باب سجدا مطلوبوا خطكم نغفر لكم فطايات وسنريد المسلمين فبدل الذين ولم طول مريع الذي خيل لهم فانزلنا على الذين ولم اجزا من السماء من السماء بمعا كانوا وَإِذِ استفقى موسى لقومه فقل يضرب بأصاق الحجر فمن فجرته اثنة عشرة عينا قد علم كله ناس من شرطهم قلوا واشرموا وعزك الله وما تعفو في الأرض نفسه ويلقلكم يا من ما الأرض من بقية أفسها أعيشها وثروتها وبصرها قال أتستبرون الذي هو آن النبي هو خير إبتوء إسرائيل خير لكم ما سألتم وغُبَت عليهم اللثة والمسكة وباء أضمن الله ذلك بأنهم كانوا يحرون بآيات الله ويقتلون النبيين العير الحق ذلك بما عصوا كانوا يعتدون إن الذين آمنوا والذين هادوا من المصارى والصابين والصابين من آمن بالله وليوم الآشر وعين صالحا فلهم أيضا عند فَإِنَّ أبو من إِلَى رَبِّهِمْ لَيَرْجِعُونَ وَمَا هُمْ عَنْ حِسَابِهِمْ غَافِلُونَ وَإِذَا أَخَذْنَا سَقْطًا مَّرْفَعْنَا فَوْقَهُمْ طَيْرًا عَبُدًا سُبْحَانَ مَن أَسْعَرَنَا فِي سُوءٍ وَسُوءٍ وَسُوءٍ وَلَا يَسُوءُ مَن شِيءًا فلولا صد الله عليكم ورحمته ما كنتم منها الخاسرين ولقل علمتم الذين اعتدوا منكم في السابق فقمنا لن كنت بعدها الخاسرين فجعلناها مكانا لما بين ايديها وما خلصها وموعرة من وإذ صابا يسال قومه إن الله يأمركم أن تربحوا بقرة قالوا أكد تسرنا أهدوا قال أعو بالله أن أكون من الجاهلين قالوا اضعوا لنا ربك وبيل لنا ما هي قالوا اضع لنا ربك يبيل لنا ما قال إنه يقول إنها بقرة صفراء قالوا لنا ربك يبيل لنا ما هي إن البقرة علينا الله قال إنه يقول لها بطرة لا دمول تطير الأرض على قسط الحرب مسلمة لا فيها قالوا ما نجئت بالحق فذبحوها وما كانوا يسعران وإن قتلت المسلم فادباء في والله يقل مما قلتم كذلك يخي الله الموتى ويجيك ما ياته لعلّك التعقلون فإنّا قتبكم كلّ من بعد ذلك فهي كالخجارة فهي كالخجارة أو أسد قتلة وإنّا من الحجارة لما يتفجّوا منه الأنهار وإنّا منها لما يشتّق فيحرّج منه الماء وإنّا منها لما يهبّط من الله فبالله بعثنا مما تعملون فتطمعوا لا يوم يؤمنون ثم قد كان شريك منهم وقد كان شريك منهم يسمعون كلام الله ثم يحرثون هو بعد ما يعقلوه وهم يعلمان وإذا لقوا وَإِلَى أَخِلَّاهُ وَإِلَى مَعْنُطَأُ أَتُحَدِّثُونَ هُنَّ مِمَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ أَتُحَدِّثُونَ هُنَّ فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ يُخَاطِبُ النَّبِيَّ مِنْهُمْ أَفَلَا تَعْلَمُونَ أَلَا يَعْلَمُ إِنَّ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ وَمِنَ الَّذِينَ يَا رَبَّنَا لَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ <سؤال> أَمِينْ يَا رَبِّ وَلَا تُذِنَا إِلَى الشَّيْطَانِ كَمَا أَرْسَلْتَ عَلَى الْقُرُونِ الْأُولَىٰ وَمَا كَانَ لَنَا أَنْ نُؤْمِنَ لَكَ وَلَكِنَّكَ مَا وقال الوليد محمس صلى الله عليه وسلم اقولها ايوه من عهدا الله عهدا فلن يخلح الله عهده فلن يخلح الله عهده ان تقولون على الله ماذا تعلمون بلا من كثر سيئته لها وأحاقت به خطيئته فأولئك أصحاب فيها خالدون ولمين آمنوا عن مصالحات أولئك أصحاب الجن أولئك أصحاب الجن التي فيها خالدون وإذ أخذان فاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا وَالْحَيِّ الْحَيِّ أَنْتَ الْحَيُّ الْحَيُّ أَنْتَ الْحَيُّ الْحَيُّ وَالْقُورْبَةُ الْحَيَّةُ الْحَيَّةُ الْحَيَّةُ وَالْمَشَاقِيُّ وَالْمَشَاقِيُّ الْحَوْلُ الْحَوْلُ الْحَوْلُ الْحَوْلُ أَقِيمُ الصَّلَاةَ وَتُزَكَّى فَمَنْ تَعْمَلْ بِهِ اللَّهُ قَلِيلًا مِنْ لا تشكوا منا أتمنى لا تسرجونا و لا ولا تسرجونا و لا تفسكون يا رجلكم أكو أرض ما أنتم تشررون ترون ترى ولن يتحطرون و وتسليم سليمان منكم سليمان عليه السلام باسم الله وعلى اسمه الاسم الجامع والذي وهو محرر عريس اشراق الهدي فكان الكتاب الذي بالغ في من رباط تلاجه انه يصل في العشريه الدنيا ويوم الثاني تُعردون الى أشد العذاب ومن الله براثل عنه الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآسرة بالآسرة فلا يخصف عنه العذاب ولا ينصرون ولقد أعطي المأمين سلكتاب وعقص من بعده وحصينا من بعض الناس وآتينا يسيرنا معهم البيت وأن يرناه من روح القرص عفت لما جاءكم رسولا لما لا كهوانا أنفسكم استكبرتم ففريقا كيبتم وفريقا كفرقا كفرقا كفرقا. من كفتلون وقالوا كونه الله لا إله إلا الله، الله كتير، الله الله عزوجل، لا نال، لا سبب لقولناهنا، الله كتير، الله قادوس، الله خالق، الله ملك، الله حليم، الله الله متعالٍ، الله حكيم، الله قدير، الله عظيم، الله حليم، الله جل، الله كتير، نعلم أن الله من فضله على أن ينشاء لباده فباعوا بعضا على عضب ولكافرين لأذنهم وإن أصيبنا أن الله قالوا رؤمن الله علينا قال ربنا انزل علينا اكراما منها اهو الحق <تصفيق> صدق علينا هو انما تطرون يا الله من يغفر Joo, saa tuja, apon, uskonnat, tietysti, tasan on tasan tulee وأن سمعناه أصنجا أصنجا في قلوبهم الرجل الكفرين قل بئس ما يكون بهين يتمئين كل يمتين يؤديين قل إن كانت لكم الدار الأحيات عند الله ثالثة من دون الناس نور دون الناس ولا يتمنوه أبدا لما قدمت الخيرين <متصفيق> الله عليهم من جمالين. ولا كذبا لهم أحصن لسعر حياة, حياة ألا من الذين أشرفوا رد وحظوه لو عمر ألف سنة <متصفيق> ومن أجرب مجحبه من العباب الله Sanjusabha, dainya daini, sanjusabha, dainya dainya daini. Niin kaanaa kuin yli, niin kaanaa, että ystävissä osoittii, että ystävissä on niin kaan, että ystävissä on niin kaan. Sanohi, Allahu Akbar. Sanohi, Allahu فإلا وما يكفر بها الفاسقون أولا كلما ياهدوا عهدا بله فريق منهم بل أكثره من يؤرون ولما جاءوا برسول من جلال مصدق لما معه مصدق لما معه لها فريق من النبي وفلكك يبكك كتاب الله وراء أظهورهم فأمين يهل لا يعلمون واتبعوا ما تكل الشياطين على موت سليمان وما كفى سليمان ولكن من الشياطين كفوا ولكن من الشياطين كفروا وعلموا من ناس السحر وعلموا من ناس السحر وما أميزل على الملك اللي بعد هاروت ولا نعلمهم من أحد حتى يقولا وإنما نحن حكوة سلا تكفر منهما ما يفرقون به ضيط المرض وزوله ولا هل من الضار عندهم أحد الله لا يتعلمون ما يضرر ولقد عائمون من اشتراه ما له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 Mä olen viihtynyt kaikille, minä sinut kutsuin, vaan فلم تعلم أن الله له منك السماوات والأرض ولم يكون منه لنهي منهيه المصير أنت منهي أن تفأل رسولكم كما سبب الإسرائيين ومن يتبدل الكفى بإيمان فقد من سواه سبيل ودركوا لهم من الكتاب له وعليه مالكم كفاء من حسدان كفاء من حسدان وعليهم بآمهم فسرهم بعد ما تبين لهم الحق فأخروا أصفحوا حتى يأتي الله بأمره يأتي الله على كل شيء قدير وأخيروا الصلاة آف الزكاة وعليه حد جميعها الله Muallaan maan talousi, vaaranneet yksinäiset, terillä länsi, kahvutensa saa, kiitkää meitä, أَيُّهُمْ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَهُ إِحْتِسَامٌ وَقَالَتِ الْيَهُورُ لِيَسْتَيْنِ مَا صَارَ عَلَى شَيْءٍ وَقَالَتِ مَا صَارَ لِيَسْتَيْنِ الْيَهُورُ عَلَى شَيْءٍ أَوْ مِنْ كِتَابِ الْكَلَامِ تَعَالَى أَخَرَ الْهَٰهِنَ لَا عَيْنٌ من مَنْكَتَهُمْ وَلَمْ تَصْعُولِ اللَّهُ يَحْكُمُ بِهِمْ سلام الله لمن منع على شأن الله ان لك نصيل حسنه وسع في شأنها السلام عليكم اي يا رسول الله فيها شايشين لم تجبن يا سيد يا رسول عشان تعاني مرين والله المسره والله جميع الله وسوء عليم أخار الله ومباني سبحانه بل في السماوات والأرض كل ينهو قابطون بذيء السماوات والأرض وإذا قضاء أمرا سعين ما يكون وَالَّذِي أَخْرَجَكَ مِنْ بَطْنِ أُمِّكَ ظُلْمَاءَ وَجَعَلَكَ عَلَى الَّذِي كَمَلَ لَهُ الْكَمَالُ وَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ أَيُّ مَنْ أَرْسَلَ عَبْدًا بِالْحَقِّ مَشِيرًا يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ مِنَ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 يا دمي إسرائيل القرور يا مثلية كي أن أعط عليكم وأن يفضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نشي عني نشي شيئا شيئا ولا يقبل بها عظم ولا تنفعها صفاعة ولا ديور وإذ تلا إذ عهد ربه بكلمة عشاة منه قال إذ عدت للناس معنا قال رميه الربيتي تعالنا من عهد الربيين وإذ عدنا البيت مثابة للهاش وهمها واتكروا رَبَّنَا إِلَى إِلَهِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۖ لَإِفْطَارًا لِإِسْرَائِيلَ ۖ أَوْ يُشْرِقَ عَلَيْكَ الْفَجْرُ وَلَا نَحْنُ سَائِمُونَ بَلْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ جَعَلْ هَٰذَا آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ رَبَّنَا إِنَّهُ إِن يَظْلِم وَلاَ مِن شَرٍّ صَيَّرْتَهُ وَقُلْ إِنَّمَا أَنصُرُهُ فَاعْمَلْ بِمَا شِئْتَ إِنَّهُ بَصِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ وَإِذَا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ بَائِسَ الْبَيْدَاءَ إِسْرَائِيلَ فَقَالُوا تَجَبَّلُوا من قَالَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ ادْخُلُوا الأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَلاَ تَرْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِكُمْ فَتَنقَلِبُوا فَأَنَّى لَهُم مَّا يَشْكُرُونَ إِنَّكَ تَعْلَمُ الْعَدْلَ وَالْوَقِيرَ رَبَّنَا أَوْحَيْنَا إِلَى الرَّسُولِ مِنْ أَنفُسِنَا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ إِلَّا قَلِيلًا مِنْكُمْ ولقد نريس في الدنيا ان في الآخرة من الصالحين ان قال ان ربهم اسلم قال اسلمت رب العالمين وشرها الهي واني يا قول ذلك ان الله اصطفى لك الدين فكن مسلم ان الله امن من مسلم إِذْ حَوَّرَ يَعْقُوبُ بَنِيهِ قَائِلًا يَا بَنِيَّ لَا تَعْبُدُوا إِلَٰهًا غَيْرِي ۖ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ۖ فَقَالَ أَأُرِيكُمْ إِلَٰهًا أَعْبُدُ؟ ۖ فَلَمَّا كَبُرَ بِنِيهِ قَالَ يَا بَنِيَّ لَا تَعْبُدُوا الشَّيَاطِينَ ۖ إِنَّهُمْ رُسُلُ لَا ولا يُشْرِكُونَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَهُمْ فقالوا هُمْ كَافِرُونَ قُلْ آمَنَ اللَّهُ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيَّ وَمَا أُنْزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ لا يعبد الأسماء ولا أقول لموسى وعيسى ولا أقول لنبي الله جبريل ولا أقول لنبي الله جبريل. فَرَوِيتُ بَلِيغَةً مِنْهُمْ لَأَحْسُنُوا من مُسْلِمِينَ. جَعَلْنَا الْبِرَّ كِمَا أَنَا مِنْهُ. وَالْحَقُّ شَيْءٌ مِنْ عِبَادِنَا. وَالْحَقُّ شَيْءٌ مِنْ عِبَادِنَا. وَالْحَقُّ شَيْءٌ مِنْ عِبَادِنَا. وَالْحَقُّ شَيْءٌ مِنْ عِبَادِنَا. سفى كشيته من الله وهو السمي والعليم صدرة الله صدرة الله ومن أحسن من الله صدرة ونحن له عابدون كل أدخاء الله ربنا يا رب أمامنا أعمالنا ولكم أعمالكم ولحم أو تقولون لهم إبراهيم وإسماعيل إسحاق ويعفوذ والأسفاق كانوا هوداً ومصارى كل أعلم جمهاناً ومجارا ومن أعلم من كتم شهاد فنه من جهو من مراه من الله بآخر ما من ما في كمين مكين فصلت ما أنا فصلت ولا توم ولا فصلت ولا تسلمان الله رحمن صلوا الصلاة أمرنا سيله الله من قبلة من كانوا عليها كل الله المارد يهدي من يشاء ولا سلطان مستقيم. وَتَجَالَى تَجَالُهُ مَثَلُهُ وَتَظَلَّتَ مِنْ شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ لِتَكُونَ شُهَدَاءَ عَلَى الرَّسُولَ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا لِيَأْنِي الْقُدْرَةَ الَّتِي فِي يَدِهِ إِلَّا أَنَّ عَلِمَ مَنْ سَيُرْسِلُ إِلَّا أَنَّ عَلِمَ مَنْ أَرْسَلَ عَلَى عقبيه وإِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ لَيَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ قَدْ جَاءَكُمْ رُسُلٌ مِنْ أَنفُسِكُمْ مُبَشِّرِينَ وإن الذين يوتوا الكتاب لعلمنا لإنه الحق وربيهم وما الله يعاشرها مما يعملون وعلى أيها تلك الذين يوتوا الكتاب لكل آية ما لم تجروا سبلتك وما أنهم تتابعوا انَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُرِيَنَّهُمْ مَا لَمْ يَعْمَلُوا وَهُمْ لَا يَشْكُونَ وَالَّذِينَ يَرْتَابُونَ فِي مَا أَنزَلْنَا وَمَا أَنزَلَ مِن قَبْلِهِ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ وَالَّذِينَ من وَعَمِلُوا وذلك لحق الجن والنساء تستنكف سيرها او اي من كانوا فسبحوا جميعا إن لا اله الا سمي شيء قديم واي شيء خرجت حوالي هناك شطر الحرام وان هو الحق وربكم الله تعملون الحرام فَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ نُوحِي إِلَيْكَ فَقُلْ آمِنُوا بِهَا وَلَا تَقُولُوا لأُوفِيَ شَطْرًا شَطْرَهُ لَرَبِّنَا وَلَن نُؤْمِنَ لَكُمْ عَلَيْكُمْ حَجَّةٌ إِنَّ النَّبِيَّ إِذًا لَكَانَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ فَلَا تَخْشَوْهُ وَاتَّقُونِي وَلَأُثْبِتَنَّ عَلَيْكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا أَنتُمْ تَسْتَحْسِرُونَ وَإِذَا سَتَكُونَ مَعَ اللَّهِ الْكُفُورُ كِتَابًا لِسِتْمَتَرَى الْمُكْتُومِ مَا لَمْ تَكُنْ مُتَعَارِمِينَ فَالْكُفُورُ يَأْتِي الْكُفُورَ أَسْقَرُونِ وَلَا تَفْرُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَبِّرُوا الصَّبْرَ الصَّنَاعَةُ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْفَتَرِ الصَّبِيرِ الَّذِينَ يَصْبِرُونَ وَاللَّهُ على لا تشعرون ولا ندري ما في شيء من ما سوي وعليه الأموال والأم الثمرات ورش للسالكين الذي نراى تصابكم سيدقوم قالوا ان لنا يرينا ما يليه والله عليه الصلاه والسلام اللهم ارحمه وعلى اله وصحبه وسلم ان السفينه لا تكني من شاء الا الله جاء الحج البيت وهو كما بالان عليه اي يطوف به ومن تطوع صلى الله عليه من لا شاء في الذين يكتنون مع اي ذل عنه ضيناه الهدى بالهدى من البعض وضيناه من الناسه الكتاب في كتاب اولئك الا علم الله الا علم الا الا الذين تابوا, تابوا اصدقوا وضيناه صار لا افا اتوب عليهم صار لا افا الرحيم إِنَّ الَّذِينَ كفروا عليهم الله الناس أجمعين أجمعين فيها لَا اللَّهَ الَّذِينَ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ إذن في خلق السماوات والأرض وحلاف الليل والنهار وعن النهار والشرك التي تجري في البحر وما وأمين في من كل وقصروا كهياحي السحابين سخر بين السماء والأرض والأرض لا يكن لطومين يعطلون ومن ناس من يتجر من دور الله أم من بابا يحبونه كحب الله والنبيل أشد حبا لله ولو يرى الذين ورميئون جميعا ان الله شديد على ذلك يسفر الذي يضرب الذين استهوا وراى الله ورتق الطاد منهم الاسباد وقال النبي استراوا لي ان انا خرجنا شان تبرئ منهم لو ان من تبرئوا سنتبرئ منهم فمن تبرئ مننا سلام الله عليهم ما عليهم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 وَيَخْشَى رَبَّهُ وَهُوَ على لَّهُ وَإِذَا سَمِعَ الْمُنَادِيَ إِلَى الصَّلَاةِ وَالْعِتَابِ لَا على خُطَاهُ وَيَخِرُّ عَلَىٰ نَخْلِهِ جَبَّارًا ۚ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ۖ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ Siinä on niin monia asioita, jotka on tehty. Ja tyhmiä on niin ورحل سيديه الأنى فهل بيك وعينا فما يغطر على بعين ولا عدم فلا يسمع عليه لمن الله طور وقيم إذن الذين يصلت لنا اللَّهَ ينزل الله منك تابع يشترون منه لسانا قليلا ويشترون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 meidän kylämme on niin lailla, meidän kylämme on niin lailla, meidän kylämme on وآت الله على حبه ذي ذي تربى وليتانا المشاكل وابن السبيل وابن السبيل الصلاة آت الزكاة وآت الزكاة ومن في العهد الربا عهد والصابر وفي الأشاء الذين سرطوا وأولئك الذين يبتكون اذا الذي لا اله الا هو فذر عليه فتقول له كتب لا اشر هو الذي العاد الى عدمه وانه صار فانسا ومن عاد له من شيء شيئا كتبا من المعروف او ادى اليه الاحسان الله لما لا اعتبار لغائب عليه وعلى امري يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ كَمَا أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ السلام عليكم يا رسول الله يا رسول الله يا صباح الهنا يا سلام عليكي يا من لا هوى لي يا ايها الذي نزل عليك السلام كتب عليك السلام كما كتب على الذين سبقونا تعلمون انكم تستقيمون ايها المؤمنون ونميكم مريبا أولا سبريه فعدكم من أيام بصر وعنذي مخصوصنا في رسولة في التعامل سبريه فنين تقوى خياره نوت وصير الله وعنين تسير من صير لكم إن كنتم سعلمون رمضان من الهداء الفرقان ومن سيداني منكم الشهر خلاصين ومن يتاني مجرم اواما ستريون سعدكم من الله عن بكمل إسرال ومن يرحب بكمل أس الله على ما هدأكم ونالكم تسقرون وعذا شعرت وجوه يومئذ ناعمه فامنته ليوفرحون ربنا لا تسيئ علينا ولا تعذبنا إننا كنا من الشاكرين ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلم وما هو أشد علينا من ما عذبنا في الدنيا إن الله لا ينسى إن الله بصير بالعباد فرآ يباشره منه ورثاني بأكد الله لكم وكل يوم يشربوا حتى يتبنينا نخذوا حيث الأهل يعد من حيث الأسهل من الأجل ثم أكد منه السنة أكد ورائلين ولا تباشره من المرآن يلتون كخورة النصالب تلك حبيب الله فلا اتفالوها فرآل تبين الله آته الله يبتقوه وَنَأْتِكُمْ بِهِ وَأَمَّا رَبُّهُ فَبَيْنَ قَوْلِهِ وَبَيْنَ دَابَتِهِ ۚ فَمِنْ دَابَّتِهِ يَأْتِي بِهِ ۖ لَنْ تُكَامِلَهُ تَوْفِيقًا مِنْهُ ۚ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وأتوا ويعتموا أغرابها واتقوا الله لعلهم تسلقا وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلون فيه كعتل ولا كاتدوا ولا كاتدوا إن الله لا يتب المعتدين وأعتموا من حيث بخستموه وأخرجوا فلا تقاتلهم عنهم بالمسجد الحوال حتى يقاتلهم فيه فإن قاتلهم فا قطلهم كذلك مبار فإن تهيسرين من الله عفور وحيم تقاتلهم حتى لا تكون شخصا ويكون الدين فإن كانت لا عدوان السهر الحرامي بالسهر الحامي والقرمات قصاص فما معتبى عليكم فاعتدوا عليكم جميعا معتبى عليكم نتكوناه وعلمين وعلمين الله مع المتكين فأيناه شقيقي سبيل ولا ترقوا بأيديكم التهلكة ولا ترقوا بأيديكم التهلكة وعسنا الله وحب الله يا اللهم صل من الحب ولا تحمله وصي حتى عيده الله تعالى من من من من من من من من من من من من من من من من من يا أيها الله عليه وسلم، أنت على مرات من الحج، الحج، أنا الحج، عشرة من الحج، أنا على مرات من الحج، أنا على عشرة من الحج، أنا على مرات من الحج، من ومن على ولا جدارة الحية من الله قد شفي من على سوق وعلى جاله الحيه وراد الله من الله والله الله بالتفوه و شكر الله له لا لا لا لا لا فإذا قدت لما رفات فالكر الله عند المشأل الحرام هداتي ثم فإذا قضيتم من مأسككم الله تذكركم آباءكم أو أشد ذكرى فمنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما لكم في الآحرة الخلاق ومنهم من ربنا آتنا الدنيا حسنة وفي الآحرة حسنة وفي الآحرة حسنة من النار ولا أعشى له مصيب مما تسروا والله سرى انحساب صلاة والكراع في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن ابتقى واتقوا الله وعلموا أنكم إليه ترشرون ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ما يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشرب ما في قلبه وهو لدغ الصام بذات الناس آس الأرض يصير فيها ويهدى الحصان والله لا يحب الفساد وإذا طيل له السال لا خبثه نزعت الاسم فحسمه دهن فحسبه جهنم ولا بيت سنهاد ومن الناس من نفسه بطراء مرضوعة الله الله رويكم بالأيباد يا أيها الذين آمنونكم في الصين ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو فإذا لكم من بعد ما جاءتهم بينا تسعلموا أن الله أفيد الحكيم هل ينبعون إنا أن يأتيهم وعطي من الرمان والملائكة وكولئ الأمر وإلى الله ترجع أمور سيبني إسرائيل كما يتيناهم من آيات بينه ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءت فإن الله شبيل العطاب زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويصحرون من الذين آمنوا والذين اتخوفوا فهم يوم القيامة والله أرزق من نشاء على حسابه كانت ما فئومة واحدة فبعث الله من النبيين البشرين ومنذرين ومنذرين وأنزل الْكِتَابِ الكتاب لِيَحْكُمَ ليحكم بين مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوهم بعدما جاءتهم البينات وبغيبهم بينهم فهدوا الله الذين آمنوا من الحق بإذنه والله له بمن يشاء الى مستقيم أم حسبتم أن ترخلوا الجنة ولم يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأس والضراء وزلزلوا حتى يكون الرسول والذين آمنوا معه حتى يكون الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن لنصر الله قريب يسألونك ماذا ينفقون كل ما أنفقتوا من أن خير فإن واردين والأقربين واليسامى والمساكم والسبيل ومن تفعله خير فإن الله به عليم وَقِتَالُهُمْ قِتَالٌ وَهُوَ ظُلْمٌ لَهُمْ وَعَسَاهُ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَاهُ أَن تحبوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ اسْتَسْأَلُونَا كَانَ الشَّهْرُ الْحَادِثَ كَانَ فِي وصد عن سبيل الله أكثر من به والمسجد الحرام والمسجد الحرام وإخراج أهلهم هو أكبر من الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزال ما يقاتلونكم حتى يرضوكم عن ومن يرتدي منكم عن دينه فيمت وهو كافر فيمت وهو كافرا فأولئك حدثت أعمالهم في الظنيا والآخرة وأولئك أصحاب النارهم فيها خالدون إن الذين آمنوا والذين هادوا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرون رحمة الله والله يسألونك عن الخمر والميسر كل شيء ما إثم كبير ومنافع للناس أكبر من نفعهما ويسألونك ما يذال فكونا قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلة تتفكرون في الدنيا والآشرة ويسألونك عن الجسام والإصلاح لهم خير. وإن تخالقوهم فإخوانكم وَاللَّهُ يَعْلَمُ المسجد من المصلح ولو شاء اللَّهُ لآنتكم من الله عزير حكيم ولا تنفحوا المشركات حتى يؤمنوا ولا أمتم يؤمنوا خير من مشركة ولو أعجبتهم ولا تنفحوا المشركين حتى ولعربا مؤمن خيرا من مشرك ولو اعجبكم أولئك يبعون لجن الله يرعوه الى الجنة والمعفرة بإنه ويبين آياته الناس لعلهم يتذكرون ويسألونك عن المحيم قل هو ألم فاعتذلوا نساء المحيم ولا تفربوهم حتى يعطهم فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمر الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساءكم حرص لكم فأتوا حرصكم أم ما شئتم وقدموا واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوا وبشر المؤمنين وَنَجِّهِ اللَّه وَعَظَمَةً لِإِيمَانِكُمْ آمِينَ تَبَرَّهُ وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ وَيَا خِفْهُ اللَّهُ بِاللَّهِ فِي إِيمَانِكُمْ وَلَكِنْ ما مَنْ يُؤَاثِكُمْ كَسَبَتْ خَطَايَا فَمَ اللَّهُ غَفُورٌ لِلَّذِينَ يَرُدُّونَ تربص أربعة أشهر فإن ينفاءوا فإن الله أفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم والمطلقات يتربصن بأنفسهم ثلاثة قرؤ ولا يحل لهم أن يكتن ما خلقوا في أرخامهم في أرحامهم إن كن أتمنى بالله واليوم الآخر وبعولتهم أحقوا ربهم في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهم مثل الله عليهم من عروف وللرجال عليهم درجة والله عزيز حكيم الطلاق مرتان فإن ساكم معروف أو تسريح بإسلام ولا أحل لكم أن تأخذوا مما آتيكم شيئا لله أن يخافا أن لا يطيما حضور الله فإن خفتم أن لا يطيما حضور الله فلا يناح عليهما في مستدته الَّذِينَ كَحَلُوهَا فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا وَإِنْ وَأَنَّ اتَّقُوا حُكْمَ اللَّهِ وَبَيِّنُوا قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ الله عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ أَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ, أن الله الكل شيء عليم وَإِذَا طلقتم đã là phải tạo này cách đã cho tạo mình này nghe cách mẹ rồi cho không nay là sao bao bay là không màu đi cây quá mà cái والوالدات أبعن أولابهم حول النسان ليل لن أراد أن يسهم الرضاعة وعلى المولود له ولكم وكشوتهم بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوالد مثل ذلك فإن أرادا فصالا عنهم تراضي منهما وتشاورهما فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضوا أولادكم فلا جناح عليكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف فاستقوا الله وعلموا وآمنوا والذين وقعوا فينا فمهرهم مائة ذراع يتربصون بنا أو يفسدون يتربصون بعد اشهر بلغنا عليكم فيما تعلمون او يفسدون والله ما تعملونه قليل ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكمنتم في أنفسكم أعلم الله أنكم ستذكرونهم ولكن لا تواعدوهم من سرا ولكن لا تواعدوهم من سرا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعجو خطة كاح حتى يبروه كتاب عجلة واعلموا أن الله يعلم ما فيه من أنفسكم تحذروه واعلموا أن الله طور حديث لا جماح عليكم إن طلقتم من نساء ما فمتعوهن على الموسيق قرره وعلى المقتر قرره متى عند المعروف حقا على المحسين وإن طلقتمهن من قبل أن تمسوهن وقال فربكم لهن فريبة فريبة فلس ما فربكم إلا أن يعفون وأن تعفوا أقرب للتكوى ولكن تولي بينكم إن الله بما تعملون بصيب حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وطوموا لله قانكين فإن خشتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمينتم فالفروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون والذين يتغفون منكم ويجرون أزواجهم وصية, وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجنا فناد ما عليكم فينا فعلنا في أنفسهم المعروف والله عزيز حكيم وللمطلقات متاعا بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين وَلَكُم آياتٌ لَعَلَّكُم تَعْقِلُونَ كَلَمَتَرَى إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوكٌ حَرَّمَ الْمَوْتُ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُطْوَىٰ مِنْ مَأْخِيَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَرُفَضٌ عَلَىٰ مِنَ الْمَسِيِّ وَلَكِنْ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَشْكُوونَ وقاتلوا في سبيل الله واعلنوا ان الله سميح عليم من الذي يطعب الله قرضا حسنا قرضا حسنا فيباعثه في له أبعثا كثيرة والله يقرب ويرسط اليه توجعون ألم ترى إذا الملئين بني إسرائينا بعد موسى إذ قالوا لنبين له مبعث لنا ملتا من, من مقاتل في سبيل الله قال هل أسئكم كتب عليهم الكتاء وأنها تقاتلوك قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله ألا نقاتل في سبيل الله وقال أخرجنا من ريالنا وأبنائنا فلما كتب عليكم الكتاء تولوا إلا قليلا منهم منهم والله عليهم يواليين وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوا تملكا قالوا أن ما يكون له علينا ونحن أحق بالملك منه ونحن أحق بالملك منه ولم يؤتسع تم من المال قال إينا الله اصطره عليكم وزاده بسطر في الليل والجسن. والله يؤتيهم فهو من يشاء والله ناسع عليم وقال لهم نبيهم إن آية ملكه إن آية ملكه أن يأتيكم استاروخ فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترت آل موسى مما آل موسى هارون في ذلك كيفا لكم كنتم مؤمنين فلما حصل قانوت بالجلد قال اني إن الله مبتليكم بنهر فمن من شربا فلسرين ومن لم لطعمه فإن لهم إلا مجرد وطرقه فتم بيده فلما جاوزه هو الذين آمنوا معه وقالوا لا طاقة لمنهم الجالوت وجنوره قال النبي يا ظنين هنا أنه ملاك الله ملاك الله كم فئة قليلة علمت فئة كفيرة ولما بردوا مجالوا قادلوا به ربنا افرع علينا صبرا ربنا افرع علينا صبرا وثبت اخدامنا عنصرنا على القوم هذا الله من الله وقتلت عن مجال كواكاه الله الملك والحكمة وعلمه مما ولا نرسل الله ما تبع بعضهم بعضا فلتكن فضله الاول ولكن الله فضل على العالمين تلك آيات الله نسميها عليك بالحق وهي من مثل من المرسلين تلك فضلنا بعضهم على بعض من الذين قال الله اصعدوا وارحيا وآتينا من قبل ما وراءهم بينات وأيذناهم ولو شاء الله ما قد من بعده بعد ما جاءهم بينات وآتينا اختلافه وآتينا اختلافه فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما ولكن الله يعلم ما يريد يا ايها الذين امنوا ام ان فيكم منافقين يفترون كذبا انهم قد كذبوا بالله ورسوله وانهم لم يبعثوا من قبل ان يوم لا ينفع ولا بنون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تاخذه ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض, في الأرض. من ذا الذي يشفعه له, له إلا بإره ما بين وما خلفهم ولا, ولا يحيطون الشيء من علمه إلا شاء لا. وشاء قرصيه والأرض ولا يؤمنه حفظهما وهو العلي ايه ايه ايه. لا إشارة الدين قد تبين فَمَن يَنۡخُرُهُ فَتَوۡلِىٰنَ بِٱللَّهِ عَذَابًا كَبِيرًا سُبۡحَٰنَ ٱلَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَٰذَا وَمَا كُنَّا لَهُۥ مُقۡرِنِينَ لَهُۥ سَخَرَٰهَا وَهُمۡ عَلَيۡهِ مِنۡكُمۡ عَابِدُونَ ٱللَّهُ هُوَ ٱلَّذِي أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَخۡرَجۡنَا بِهِۦ مِن كُلِّ ثَمَرَٰتٍ رِّزۡقٗا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ألم ترأي الذي خاج إلى رمك ربه أم آتاه الله الملك أم آتاه الله الملك إذ قال ربي الذي يحوينيك قال أنا أحوينيك قال الراحيم صليم إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي من المغرق فبهد الذي تفر والله لا يهدر قوم الغريب أو كالذي المغرق على قوجة وهي خارجة على أروشها وهي خارجة على أروشها قال أما يحمل هذه الله بعد موتها فماته الله مئة عاما ثم بعته قال تم لبث قال لبث يوما أو بعض يوم, يوم. قال فلنبث تم يتعاما فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسمى وانظر إلى حماك واني ما جعلك يتلمون فلما تبين له قال اعلم ان من الله على كل شيء قدير واذ قال ابراهيم رب اي كيف تحير موتى قال اولمكم قال بنا ولا كلي اطمئن قال فخذ اربعة من الطعيف فقرهم من النيلين من أَبَيْنَ كَثُرُهُمْ مِنَ الْكَثُرِ مَا جَاءَنَا الْكِتَابُ كَذَلِكَ الْمُنْكَرُونَ مَا كُنَّا مَعَهُمْ وَمَا كُنَّا مَعَهُمْ وَمَا كُنَّا مَعَهُمْ وَمَا كُنَّا مَعَهُمْ وَمَا كُنَّا مَعَهُمْ وَمَا كما دارت حبه الامه منتبه كل من مولى والله يبارك لمن يشاء والله واسع العليم الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله ثم لا يساون ما انفقوا ثم لا يتبعون ما أنفقوا منهم ولا أذى لهم, لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولهم معروف ومغفرة حير من صلبة يكبرها والله رمي حليم يا أيها الذين آمنوا لا بالمن من لا ترثون صراطكم الميم والا لا الذين هم فيكم من هم رآءا من ولا يوم الا يومن الاخر عليه تراون فأصحابه وابنون فترثوه صلدا لا يقررون على شيء ما كسبوا والله لا يهدر قوما سافرين ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتخديثا من أنفسهم وتخديثا من أنفسهم كمثل جنة ضرابة وابل أصابها وابل فتتخف لها أباسين فإِن لَمْ يُصِبْنَا عَذَابٌ فَقَلْ وَاللَّهُ يُنَزِّلُ رَصِيلَ أَيَوَدُّ أَحَدَكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِنْ نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ فَأَوْحَى إِلَيْكَ رَبُّكَ كَأَنَّكَ مُنْذِرٌ ۚ قَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي ۚ قَالَ فَاسْتَغْفِرْ رَبَّكَ ۚ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا ۚ يُرْسِلُ السَّمَاءَ عَلَيْكَ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكَ وَلَا تَيَمَّمْ من خَبِيثَ مِنْهُ تُمْفِقُونَ وَلَسْطُمْ يَا شِرِي إِلَّهَا أَمِنْ تُعْمِدُوا فِيهِ وَعَلَمُونَ مُؤَمِنْ يَا اللَّهُ عَلِينُ حَيِّرِ الشيطان يعيدكم فقر يكملكم بالفحشاء والله يعيدكم مع سوى تأمين منه وقبلا والله واسع عزيز يؤمن ختمة من نشاء ومن يؤتى الحكمة فقال اغتيى حيرا كثيرا وما يذكر الله أولو الألباب وما أنفقتم من فقتين أو من الله يعلمه وما من عن ما هي وإن تحسوها وتؤطوها الفقراء فهو خير لكم فيكفر عنكم من خبيئاتكم والله بما تعملون خبير ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من نشاء وما تنفقوا من خيرهم فيانفشكم وما تنفقهم إلا بذها عيش وَمَا تُؤْمِنُهَا يَقُولُ مِنْ خَيْرٍ وَأَسْلِمَ الْكُمْ أَنْتُمْ لَا تُرْجَعُونَ لِفُقَاهَةَ الَّذِي رَأَسَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُنَّ فَرْضَهُ فِي الْأَرْضِ لَا يَسْتَطِيعُنَّ فَرْضَهُ الْأَرْضُ يَحْتَفُ بِالْجَاهِرِ وَأَمْنِهَا مِنَ التَّعْصِرِ تَعْرِفُهُمْ فِي السَّمَاوَاتِ لَا يَتَعُونَ مِنْ مَا وَمَا يَنفِقُونَ مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُضَاعَفَهُ وَلَا يُفْنَى وَلِلَّهِ عَلَيْهِ غَافِلُونَ أَمْوَالَهُمْ لَيْلاً وَنَهَارًا فَرِحُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَيَقُولُونَ هَذَا الَّذِي أَنْعَمَ وَلَا وَلَا <تصفيق> <تصفيق> الَّذِينَ لَا كَمَا الَّذِي <تصفيق> ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل العباء وأحلواهم البيع وحرم العباء فمن جاءه موعرة من ربي فأنتهى فله ما تلف فله ما تلف أمره إلى الله ومن هذا أولئك أصحاب من معيهم يمحق الله الربا ويرد الصرقات والله لا يحب كل كفار أثيم إن الذين آمنوا وعاموا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وآتوا الزكاة لهم أجروا من عند ربهم ولا حوث عليهم ولا يحزنون يا أيها الذين آمنوا اكتوا الله وذروا ما بقيه الرباء فَلَمْ تَفْعَلُوا كَذَلِكَ بِعَمْرِهِ مِنْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ تبتوا لا تغنون ولا تغنون. وَإِنْ يُرَدُّ اللَّهِ وَنَحْنُ لَهُ مُحَاسِبُونَ وَإِنْ سَأَلْنَاكَ عَنْ أَجَلِهِ فَإِنَّ أَجَلَهُ عِنْدَ رَبِّي وَإِنَّ اللَّهَ لَشَدِيدُ الْقَضَاءِ وَالْقَدَرِ وَإِنْ فَاتَّقُوا اللَّهَ كل نفس ما يَا أُولِي الْأَلْبَابِ وَإِنَّ مَوْعِدَ كُلِّ مَا كَتَبَتْ عِنْدَنَا وَنَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا الَّذِينَ آمنوا لا سبا فلا يعثاتهم ان يكتب كما الله الله فليكتب ولا الذي عليه الحق وام يتقنها ربه ولا يغفل شيئا فإن كان من لي عليه الحق سفنيا أو ضعيفا أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمله وقل يمل وليه بالعدل واستشروا شهيبين رجالكم فإن لم يكونا ويليف عيون وامراتان من ترضون أن تضل إخداهما أن تضل إخداهما فتذكر إخداهما ولا معلوم ولا تسأمون ان تكتبوه صغيرا او كبيرا الى اجله ذلكم اخشط عند الله واغرب للشهادة واغرب للشهادة, للشهادة واجنى اما ترتابوه واجنى اما ترتابوه الا ان تطور فجارة حاضرة بينكم فليس عليكم جناح ان لا تكتبوها وَأَشْهُدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا عِبَارَ وَكَاتِبٌ وَلَا شَشْمٍ إِنْ لِلِلِلِ وَإِنْ مِنْ تَصَلُوا فَإِنَّهُ فُصُوْقٌ لِكُمْ وَإِسْتَقُوا وَاللَّهُ لِكُمْ بِشَيْءٍ عَلِيمٍ وَإِنْ كُمِنْتُمْ عَلَى كَفَرٍ وَلَمْ تَجْبُوا كَاتِبًا فَ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بعضاً مِنْ بَعْضٍ فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ ويبتقلناها ربه, ويبتقلناها رَبَّهُ وَلَا يَكُنْ وَمَنْ يُهِنْ يَحْفَظْهُ فَإِنَّ اللَّهَ خَوْفَ أَشَدُّ مِنْ خَوْفِهِ فَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ لِلَّهِ حَمَاةَ الْأَرْضِ أنترو ما عبدي رانكم أو تحوّر حسب الله فأفعلي من يشاء واعري من يشاء والله على كل شيء قدير آمن رسولنا الذين آمنوا والمؤمنون والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. وقالوا سمعنا وأطعنا أخرى ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كثرت وعليها ما كثبت ربنا لا تراخدنا إن نسينا أو ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين